يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت بغد واتقوا الله إ ن الله خبير بما تعملون ا ل ذ ي موسوعه ل ا ل ن ا ن ل س ي للعلوم الاسلاميه ل ر أ ي ت ه خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله ش ر ح الرحيم م ن ه و ا ل ل ه الذي لا إ ل ه إلا ه و ي ه غير ا ل ح ي ه ذ ا ل ل س ا م ا ض م ؤ م ن ا ل العزيز ل م م ه ي ن ا ج ب ا ا ر ل م ت ك ب ب ر س ح ا ن الله ع ي م و س و ل ه ا ل خ ا ل ل ق ا ب ا ا ر ئ ل م ص و ر ل ل ا ل و م ا ا ل س ا س ل وهو ا ل م ي ز الحكيم